وأينا مناكنا وتب علينا إنك أن تستواب الرحمين ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 هُنَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْفَا لَكُمُ الدين فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ